سبق لنا في الدرس الماضي تكلمنا ع ل ى الترجمه ة عنوان الكتاب هو كتاب التوحيد وهذه ا ل آ ي ا ت التي سمعنا وعربها العنوان كتاب التوحيد هذه الآيات كلها تدل على توحيد العبادة توحيد الألوهية وما توحيدا رموهية على كتاب العبادة هذا هذه كلها المؤلف الآيات إلا تدل ذلك لأن تحت وهو ا ل إ ق ر ا ر ب أ ن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كل ا ل ب ش ر ي ة تعترف به ولا تنكره و إ ن م ا الخلاف الذي كان هو بين ا ل أ ن ب ي ا ء واممهم في توحيد ا ل ع ب ا د ة أ ي إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله وحده وختاب التوثيد العنوان عنوانا الذي المؤلف هنا هذا للباب جعل كله أي التوثيد عقده ل ل أ ب و ا ب التي سترد تحت هذا العنوان العام وهو كتاب التوحيد ل أ ن ه يتكلم عن وجوبه وعن فضله إلى إلى الأبواب التالية والتوحيد فسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية آخره فسمه في توحيد وتوحيد وتوحيد توحيد أقسام أما وهو الاعتراف ب أ ن الله الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت المدبر المتصرف ب هذا الكون لا يشارك فيه أ ح د من مخلوقاته هذا التوحيد لا يعرف في التاريخ وكما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه أ ن أ ح د ا ينكره و أ ن أ ح د ا يشرك بالله فيه أ ي لم يدع ي أ ح د أ ن هناك خالقا خلق مع الله هذه ا ل أ ش ي ا ء ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا رسوله أ ن يخاطب ا ل أ م ة و ه ولئن قد بعث إ ى إلى الأمة الجميعا البشرية كافة و س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن و الله لو وجهت السؤال ل ى هؤلاء الذين يدعون مع الله غيره يعبدون ا ل أ ص ن ا م يعبدون ا ل آ ل ه ة يدعون الموت من دون الله ا ل ل ت و ا ل ع ز ة وغيرها م ن ا ت و من ا ل أ ش ي ا ء التي أ ل ه و ه ا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى ل أ ن س أ ل ت ه م هل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تعبدونها خلقت شيئا من هذه المخلوقات هل خلقتكم خلقت أ ب ن ا ء ك م خلقت مواشيكم كلهم يعترفون ب أ ن الخالق لهذه ا ل أ ش ي ا ء هو الله وحده ولان س أ ل ت ه م من خلقهم لا يقولون الله ثم ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص ا ل آ ي ة قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب إ ذ ن أ ن ت م تعترفون ب أ ن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فكيف هناك تخالفون ذلك الاعتراف وتجعلون هناك آ ل ه ه مع الله عز وجل تدعو ن ه ا من دون الله حينما قال ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ل و ا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا ي قالوا أ ن ي ع ل ى ا ل آ ل ه ه يعني ه ذ ي ا ل آ ل ه ه ا ل ك ث ي ر ة التي هي مناه و ا ل ع ز ة و ا ل أ ص ن ا م التي كانت م ع ل ق ة ب ا ل ك ع ب ة ثلاثمائه وستين ص ن م كل بيت فيه صنم يعبده صاحبه قالوا أ ج ع ل هذه ا ل آ ل ه ه كلها إ ل ه واحد قدمه معقول ثم هذه ا ل آ ل ه ه هم لم يدعوا لها أ ن ه ا تخلق أ و ترزق بدليل قوله تبارك وتعالى ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا ل ى الله ز ل ف يقول هذه ا ل آ ل ه ه التي نعبدها من دون الله و ا ل ع ب ا د ة ليس معنى ا ل ص ل ا ة فقط بل ا ل ع ب ا د ة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح هذه كلها من أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة إ ذ ا أ ع م ا ل ه م هذه التي يعملونها جميعا ويتقربون بها إ ل ى غير الله عز وجل كلها ع ب ا د ة لماذا يقدموها لغير الله وهم ي ع ت ر ف و ن الله والخالق الرازق قالوا نعبدهم أ ي نتقرب إ ل ي ه م ليقربون إ ل ى الله زلفى أ ي نجعلهم و ص ا ئ ط بيننا وبين الله بحيث إ ذ ا ت أ خ ر المطر قدموا لهذه ا ل أ و ل ي ا ء نذورا وطلبوا انزال المطر إ ذ ا مرض إ ن س ا ن قدم هذه النذور لهذه ا ل أ و ل ي ا ء وطلب بواسطتها الشفاء إ ذ ا كان له غ ا ئ ب قدم هذه النذور وطلب بواسطتها أ ن الله يرد ذلك ا ل غ ا ئ ب فهذا هو نوع الشرك الذي فيه الخلاف بين ا ل أ ن ب ي ا ء وبين ا ل أ م م ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا ً كل نبي دعا قومه م ل أ ن يخلصوا ا ل ع ب ا د ة لله وحده و إ ن من أ م ة كما نسمع في هذه الايه وَلَقَدْ ب ع ث ن ف كُلُّ أُمَّةٍ ر س و اعبدوا أَنْ الله اعبدوا الله وحده لا تقولوا ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى ل أ ن هذه لا تستحق ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه ا لا ت ح ي ولا تميت ولا ت ب ع د ولا تفعل شيئا والله عز وجل هو وحده النافع الضار إ ذ ا لو نظرنا في أ ح و ا ل ن ا في هذه الدنيا ا ل آ ن وجدنا كثيرا من الناس يتقربون إ ل ى ا ل أ و ل ي ا ء ينذرون لهم يشدون الرحل من مكان إ ل ى مكان يحرفون بهم هل هذا العمل الذي ي ع م ر و ن ه هو ما يسمى ب ا ل ت و ص ل بالصالحين هذا هو الشرك بعينه يعني إ ذ ا نذرت للحسين للبدوي للنبي ل أ ي ولي من ا ل أ و ل ي ا ء إ ذ ا نذرت له نذرا ذبحت له دعوته من دون الله ه ل هو الشرك بعينه الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم فيه بين وبين لا فرق بين هذا و ذ ا ت ل أ ن ك ت ن د ر و أ ن ت تعرف أ ن الله الخالق الرازق لكن تقول أ ر ي د أ ن يتقرب بهؤلاء ل أ ن ه م أ و ل ي ا ء وصالحون إ ل ى الله عز وجل وهذا ليس توسل هذا هو الشرك بعينه وبهذه المناسبه ة ولسي موجيد ل ا ا ف نريد أ ن نتكلم عن معنى التوسل ما هو حتى لا ت ح ت ل ق ا ل أ م و ر على الناس يخلطون بين ا ل أ م و ر ا ل ش ر ك ي ة ب ا ل أ م و ر ا ل م ش ر و ع ة التوسل هو بدعاء الصالحين معنى ب د اي ء ص ا ل ح هو طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح أ ن يدعو لك و أ ن ت تؤمن على دعائه مات لكني القبر لأن أصحاب القبر أعمالهم وهم المغرب صاحب القبر أصحاب القبور انقطعت حاجة إلى دعائنا فلينا جنازة وتدعوه لكني لأن إلى قبل قليل فلينا على في هذه الجنه、خلص. انتهى عملها هم في ح ا ج ة إ ل ى دعائنا أ ن ت م دعوتم لهم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه و ت ر م اذنه ل أ ن ه انقطعت اعماله هو في ح ا ج ة ا ل آ ن إ ل ى دعائكم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور أ ل ا فزروها يعني حينما دعاهم إ ل ى التوحيد وجاءهم يعبدون اللات والعزى و م ن ا ت هذه كلها أ س م ا ء صالحين يعبدون المدله فنههم عن ذلك ونههم عن زياره ا ل ك ب و ر مطلقا ليشد الباب الذي هو فتح للشرك بعد أ ن عرفوا التوحيد وعرفوا انه لا يضر ولا ينفع إ ل ا الله قالوا كنت نهيتكم عن زياره ا ل ك ب و ر أ ل ا فزوروها ف س أ ل و ه ماذا نقول و بين لهم أ ن ه ا تذكرهم ا ل آ خ ر ة أ ل ا فزوروها ف إ ن ه ا ت ذ ك ر ه م ا ل آ خ ر ة قالوا ماذا نقول قال قول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل ا ل د ي ا ن من المسلمين والمؤمنين أ ن ت م السابقون ونحن إ ن شاء الله بكم لاحق يغفر الله لكم أ ي ما تاتي اليهم وتقول يا بدوي يا حسين يا رسول الله اعطني كذا وكذا إ ن م ا تاتي وتدعو لهم ك ا ن ه في ح ا ج ة إ ل ى د ع ا ئ ك هذا ه ل ز ي المشروع ر ة ا ة إ ذ ا التوسل ما هو التوسل إ ذ ا كنت في ض ي ق ل ك و ل د شارد عندك أ م ر من ا ل أ م و ر تريد أ ن تتقرب إ ل ى الله ب ع م ل من ا ل أ ع م ا ل ماذا تصنع ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتوسل إ م ا ب ع م ل ك الصالح و إ م ا بدعاء الرجل الصالح مثال هذا ان ا ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ت أ خ ر المطر على الناس وجاء الجد وصاروا نفسي ح ا ج ة إ ل ى المطر الى الاغاثه من الله عز وجل توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوسلون به يطلبون منه أ ن يدعو الله له دخل ر س و ل الى المسجد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم ا ل ج م ع ة فقال يا رسول الله هلكت ا ل أ م و ا ل وجاعت العيال فادعو الله لنا فرفع يديه إ ل ى السماء والسماء ليس فيها ق ز ع ة ليس فيها س ح ا ب ة يعني صافيه ا ك ب ا رفع يديه إ ل ى السماء ودعا ل ل ه عز وجل واستجاب الله دعاه يقول الراوي طلعت س ح ا ب ة ص غ ي ر ة مثل التلس ر هذا الذي يعمل مثل الدرج عند الحرب يلتقى به السيف يعني زي ا ل ص ح ن هكذا طلعت س ح ا ب ة ص غ ي ر ة خلف السلع س ي ب هذا الجبل الان على يمينكم هذا الجبل السلع س م ى طلعت س ح ا ب ة من خلفه ثم انتشرت في السماء ثم نزلت في ا ل أ م ط ا ر ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد إ ل ا و ا ل أ م ط ا ر ن ا ز ل ة هذا توسل طلب من الرسول توسل به أ ن يدعو الله ومكثت تلك السحب م ن ه م ر ه على الناس على ا ل م د ي ن ة اسبوعا كاملا لا ترى الشمس جاء لك الرجل أ و غيره فدخل المسجد وقال يا رسول الله خ ل ب ت الديار يعني من ك ث ر ة ا ل أ م ط ا ر خ ل ب ت البيوت البيوت من الطين و ك ث ر ت ا ل أ م ط ا ر أ ث ر ت عليها الله أن يرفعها عننا فدعا الرسول ل ه أن ي ف فدعا ع عننا ه ا ر الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال و ا ل أ و د ي ة ومنابت الشجر اسم هذا الدعاء دعا قال حوالينا يعني تكون ب ع ي د ة عن ا ل م د ي ن ة ولا علينا هنا ل أ ن ه ا أ ث ر ت على البيوت وعلى الناس ثم قال على ا ل أ و د ي ة ومنابت الشجر ا ل أ م ا ك ن التي تنبت فيها ا ل أ ش ج ا ر وتستفيد منها المواجب ولا تضر الناس قال فتفرقت السحب في نفس ا ل وخرجوا ق ت و يمشون في الشمس هذا هو التوسل بدليل أ ن ا ل ص ح ا ب ة طبقوا هذا ا ل م ف ب و ب ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد القحط على الناس حتى سمي العام عام الرماده ة يعني البادية يعني العام الآن يقررون بالسنين لقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد احترقت صار صارت يسموا يسمون الأمطار فطلبوا فيها هذا خطاب رضي الله عنه. وهو ا ل خ ل ي ف ة الراشد أ ن يصلي س س ت ي أي ي له أن بهم ص ل ا ة الاستسقاء ولدعو الله عز وجل فخرج من الناس الى هذا المسجد واجتمعوا وصلى ص ل ا ة الاستسقاء س ت م وبعد أ ن انتهى من ا ل ص ل ا ة قال كنا نتوسل برسول الله نسمع هذا اللهب الحديث في صحيح البخالي صحيح في كنا نتوسل برسول الله و ا ل آ ن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادع الله لنا قم يا عباس فادع الله لنا فقام العباس ورفع يديه ودعا ومن دعائه اللهم إ ن ه لا ينزل بلاء إ ل ا بذنب ولا يرفع إ ل ا بتوبه فيذكر الراوي على أ ن السحب ثارت مثل الجبال ثم نزلت ا ل أ م ط ا ر نذر لفكها ل ص ح ا ب ة ا ل ص ح ا ب ة يعلمون ومجمعون على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل من العباس ومن الناس جميعا هذا شيء متفق عليه ولكنه يعلم أ ن التوسل كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ب ل س ا ن يدعو لهم وليس التوسل بجاهه ولا بلاده ولهذا قال لعباس قم فادعو الله لنا كنا نتوسل برسول الله معنى أ ن ه إ ذ ا أ ص ا ب ت ن ا يعني مصيبه أ ص ا ب ن ا القحط نزلت م ن ا ش د ة طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يدعو الله لنا و ا ل آ ن نطلب منك يا عباس ل ك ر ا ب ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تدعو الله لنا إ ذ ا هذا هو التوسل المشروع وهذا م ع ن ى التوسل بالصالحين ليس م ع ن ى تذهب إ ل ى القبر وتقول يا فلان أ ط ل ب منك كذا أ ن تشفع لي عند الله أ ن يرد الله غائبي أ ن يشفي مريضي أ ن أ ر ز ق الولد ليس كذلك و إ ن م ا تاتي للرجل الصالح وتطلب منه نحن ا لو آ ن ل علمنا أ ن رجلا صالحا متقيا من حفاظ القران آ ن من العباد عنده تقوى يجوز لنا أ ن ن أ ت ي إ ل ي ه ونقول يافو لا ادعو الله هو يدعو لك وستؤمن على دعائه لكن إ ذ ا كان هذا الرجل غائبا ليس موجودا عندك أ و كان ميتا فهذا لا يجوز ان نتوسل به إ ذ ا عرفنا التوسل بالصالحين معناه نطلب من الرجل الصالح الحي الموجود أ ن يدعو الله لنا هذا هو التوسل بالصالحين أ م ا أ ن تذهب إ ل ى القبر إ ل ى الميت تدعوه من دون الله فهذا شرك بالله عز وجل قد يجب ص ل إلى الشرك الأكبر حد ف ي على المسلم أ ن يفهم معنى التوسل بالصالحين ولا ي خ ل ط بين ا ل أ م و ر ا ل ش ر ك ي ة و ا ل أ م و ر البدعيه ة المشروعة بالأمور يكفي ذ ا التوسل في بالامور ص ل الإخوان ح ي ن أن أرجو ف ه ا هذا التوسل بالصالحين أن الإخوان فهموا ذلك هذا معنى س و ل ا ل ل صلى الله عليه ل ه و س م حينما كنتم قال الأولئك كنت مع ا ر ا ل ب و ر ع ل ى ز و ر ه فنتذكركم الآخرة و س أ ل ه ماذا نقول إ ذ ن ز ي ا ر ة القبور مشروعه ليست م م ن و ع ة ولهذا يتوهم بعض الناس يقولون محمد ب عبد الوهاب والذين ي ق ر و ن كتبه يمنعون ز ي ا ر ة القبور الكلام هذا كذب وفترى ف ز ي ا ر ة القبور مشروعه لكن الممنوع أ ن تدعوهم ن دون الله أ م ا ت أ ت ي وتتذكر بهم ا ل آ خ ر ة أ ي ت أ ت ي وتتذكر ب أ ن جارك ولدك أ خ و ك من كان معك ماتوا و ج ا ء و ا ل هذا المكان س ت ذ ك ر ب أ ن ك في يوم من ا ل أ ي ا م ستنتقل من بيتك من منزلك إ ل ى هذا المكان حينما تتذكر ذلك ترجع تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة تعمل ا ل أ ع م ا ل التي تفيدك في ا ل آ خ ر ه هذا معنى أ ن تذكركم ا ل آ خ ر ة كلنا ا ل آ ن موقنون أ ن ن ا سنموت اليس كذلك م ا ي و احد منا ن ا ل ل يعرف هو ي أ ن ه سيموت لكن يقول ا ل م و ت بعيد و ا ل أ م و ر تمشي وربك غفور رحيم وكلنا ه ذ ا ك هكذا نقول لكن إ ذ ا جئت ووجدت هذه ا ل م ق ب ر ة فيها أ ب و ك فيها أ خ وابنك ك ف ي ه الذي هو أ ص غ ر منك ل أ ن ا ل ق ض ي ة ليست على الكبير والصغير إ ن م ا هي آ ج ي ا ل م ح د و د ة إ ذ ا جاء آ ج ي ا ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستخدمون ف إ ذ ا زرت ا ل م ق ب ر ة تذكرت ب أ ن ك ستموت فترجع فتعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ثم المثل الثاني أ ن ك تدعو لهؤلاء الموتى ل أ ن أ ع م ا ل ه م انقطعت الرسول علمنا هذا تتذكر ا ل ا خ ر ة وتدعو ل إ خ و ا ن ك م وتقولون ماذا يغفر الله لكم مثلما دعونا لهذه الجنازه قبل قليل ودعونا ل ه ب ا ل م غ ف ر ة والثبات هذه هي ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة إ ذ ا ز ي ا ر ة القبور في كل مكان م ش ر و ع ة والمشروع هو أ ن تدعو لهم وتتذكر أ ن ا ل آ خ ر ة والممنوع أ ن ت أ ت ي وتستغيث بهم وتدعوهم من دون الله وهذا ا ل أ م ر قد يصل كما قلنا إ ل ى حد الشرك ا ل أ ك ب ر والله عز وجل أ خ ب ر في كتابه أ ن ه لا يغفر نشرك به ويغفر م ا دون ذلك لمن يشاء هذه ا ل ا ي بينت لنا وما خلقت هذه ا ا ل ل م خ و ق الجن م من ك ل ل ف ة ا والانس إ إلى ن س ورسل مبعوث ل ج ي ن ع الا ليعبدوك ج ن والإنس لأنه ر ل ا ل م ي و إلى الجن والجن يأوه وأنذرهم في ا صرفنا إليك نفرا من إليك الجن ي س ت م ع ن ا ا ل ق ر آ ن فلما ح ض ر والانس ا و ا إلى الجن خلقهم الله عز وجل لعبادته وهذه ا ل ع ب ا د ة كما قلنا ليست ا ل ص ل ا ة وحدها بل جميع ا ل أ ع م ا ل التي قوم بها المسلم كلها عباده الدعاء والخوف والرجاء والنذر و ا ل ذ ك ه اي كلها عباده الله يقول فصل لربك وانحر يعني شو ا ل آ ي ة قارنه بين ا ل ص ل ا ة والنحو والله يقول إ ن صلاتي و ن س ك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال ربكم ادعوني دعاء أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستغفرون عن عبادتي, الدعاء عبادتي اذن ل د عبادة ع ا ء إ هذه ا ل أ ن و ا ع كلها عباده لا يجوز للمسلم أ ن يدعو غير الله ولا ان يستغيث بغير الله ولا يخاف من غير الله ولا يخشى غير الله وانما الخوف والرجاء كله من الله عز وجل نخاف الله ونرجوه الخوف قد يكون خوف الشرك وخوف طبيعي الخوف الشرك ان تخاف من صاحب القبر الولي الشخص البعيد الذي يدعون له الكرامات انه سيؤثر فيك فتخاف ولا تعمل الاشياء التي حذروك منها خوفا من, ذلك الولي. خوفا من صاحب ذاك القبر هذا خوف شرك ل أ ن النافع والضار هو الله وحده لكن تخاف من س ي ا ر ة تدعك في الطريق تخاف من سبع تخاف من شيء أ ك ل ك هذا ما, فيه ما فيه شيء. هذا في شيء خوف طبيعي الخوف أ ن تخاف من صاحب القبر ممن يدعي ا ل و ل ا ي ة وهو بعيد عنك على أ ن ك إ ذ ا فعلت كذا وكذا ف ي ص ي ر لك كذا وكذا إ م ا لك و إ م ا ل أ و ل ا د ك هذا هو الخوف الذي يسمى خوف الشرك أ م ا الخوف الطبيعي فهذا لا شيء فيه كذلك ا ل م ح ب ة ا لا م ح ب ة ل تكون إ ل ا لله لكن هناك م ح ب ة ط ب ي ع ي ة و م ح ب ة ش ر ك ي ة ف ا ل م ح ب ة ا ل ط ب ي ع ي ة م ح ب ة الولد م ح ب ة ا ل ز و ج ة م ح ب ة المال م ح ب ة الديار هذا ك ل شيء فيه لكن إ ذ ا قدمت تلك ا ل م ح ب ة على م ح ب ة الله عز وجل وبالنسبة دولي وحبونهم أندادا الله فهذا من تخذ كحب أ و أ ش د حبا ً و ا ل و ؤ م ن اشد حبا ً لله أ ي أ ن ك إ ذ ا ش ر ك ت هذه ا ل م ح ب ة مع الله غيره فيها فهذه ا ل م ح ب ة هي ا ل م م ن و ع ة أ م ا الحب الطبيعي فهذا لا إ ش ك ا ل ف ي ه إ ذ ن ا ل ع ب ا د ة لا بد ان تكون خالصه و لله عز وجل. هل الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً وإنسانه بالطاوت الرسل الله عز و جل في كل أمة في إقامة الحجة أمة إقامة ولكن أ ص ل ن ا في كل امه رسولا هؤلاء الرسل ينذرون الناس ويبين و ن لهم ما أ ر ا د ه الله عز وجل منه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بعقله قد يعلم أ ن الله هو الخالق الرازق ولكن ا ل أ م و ر ا ل ت ف ص ي ل ي ة التي تطلب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يقوم بها لله عز وجل و أ ن ينتهي ا ل عباده غيره هذه لا بد أ ن تكون عن طريق الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث ر س و ل ه هذا نفس ا ل آ ي ة فالله عز وجل لا يعذب و احدا حتى يقيم عليه الحجه و أ خ ب ر الله عز وجل هو من أمة إ ل ا خلافها نذير ا ل أ م ة ت ط ر ق على ا ل ج م ا ع ة و ت ط ر ق على الواحد إ ن ابراهيم كان أ م ة ثالثه لله و ت ط ر ق على ا ل ط ا ئ ف ة و ت ط ر ق على الزمن والذكر بعد أمة هذه ا ل ل كلها تدخل في لفظ ل أ أ ف في ا ا ظ م ة أن ي ع ب د و ا ل ل ه و ي ج ت ن ب و ا الطاغوت ش و ف ا ل ع ب ا د ة لله عز وجل لها شرطان ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل والكفر بالطاغوت فلو أ ن ا ن س ا ن يؤمن بالله عز وجل ولكن لا يكفر بالطاغوت الطاغوت هو كل معبد من دون الله فلو أ ن إ ن س ا ن ا يؤمن بالله ويؤمن بالشركه جميعا هذا ايمان لا يكفي فلا بد من ا ل إ ي م ا ن والكفر ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل والكفر بجميع الطواغيات التي تعبد من دون الله عز وجل والطاغوت كما ذكر ابن القيم يعني كل من اتصف بوصف من معبود أ و مطاع أ و متبع فكل من اتصف بهذه الصفه وعبد من دون الله يكون طاغوتا ولكن المقصود به الراضي بذلك يعني الشخص الذي يدعو إ ل ى ع ب ا د ة نفسه أ و يعبد من دون الله ويرضى بذلك فهذا هو الطاغوت أ م ا لو عبد من دون الله وهو لا يرضى ذلك فهذا لا يكون طاغوتا فعيسى ابن مريم عبده النصارى وكذلك الصالحون الذين لم يدعوا ل ع ب ا د ة ن ف س ه م عبدوه من دون الله ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ما يقوم ب ن ك م ه ذ ا أ ن ت م ا د ع و ت م ل ه م هذا, هذا وهم مرضوا بهذا إ ذ ا لابد أ ن يكون المعبود ا ل م ط ع أ ن يكون راضي أ م ا يلم يكون راضيان فهذا لا يضر فلا يثاني وقال ربك أ لا تعود الى يوم ا ل و ا ل د ي الافصال القضاء ينقسم إ ل ى قسمين قضاء كوني وقضاء شريف الله عز وجل ذكر في هذه ا ل آ ي ة أ ن ه قضى بمعنى حكم أ و أ م ر الا يعبد إ ل ا هو وكذلك بالوالدين احسانا ولكن لفظه القضى تشمل ا ل أ م ر ي ن وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل لتشهدن في ا ل أ ر ض مرتين فالقضى الكوني لا يتخلف والقضى الشرعي قد ي أ ت ي وقد لا ي أ ت ي والله عز وجل في هذه ا ل آ ي ة و ق ا ربك أ ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه ولكن تجد ش د ي ر من ا ل أ م ة عبدوا غير الله فالذين عبدوا غير الله داخلون في القراء الكوني ل أ ن الله عز وجل قدر كونا على أ ن هؤلاء يكفرون به وما قدر كونا لا يمكن أ ن يتخلى والله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه ل أ ن ه لا يرضى الكفر ولكن يرضى لهم ا ل إ ي م ا ن إ ذ ن القضاء الشرعي قد يكون وقد لا يكون يعني الذي قضاه الله عز وجل شرعا قد يمتثل ا ل م أ م و ر به ذلك ا ل أ م ر وقد يخالفه إ ذ ا الله عز وجل أ م ر بعبادته و ع د ه وقضى ربك الا تعبدوا الا إ ي ا ه ولكن نجد كثيرا من الناس عبدوا غير الله ومعنى ذلك على أ ن القضاء الشرعي قد يكون ا ل إ ن س ا ن م م ت ث لذلك القضاء وقد يخالفه و أ م ا القضاء الكوني المقدر فهذا لا يمكن أ ن ي ص ر ف لا بد أ ن يكون وهو ما تحدثنا عنه في ق ض ي ة القضاء والقدر ل أ ن الله عز وجل أ خ ب ر في كتابه بقوله فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير فجمع عليهم أم عليهم من ومن من من وهم قدر قدر لابد النار النار الله الله يكونوا كانوا يكونوا أهلها أهلها الذين أهل أهل أو أن أن بين الله عز وجل في كتابه على أ ن ه م لو ردوا لهذه الدنيا بعد أ ن شاهدوا النار ووقفوا عليها أ خ ب ر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا ايمانهم عنه اي الله عز وجل علم من طبيعتهم ومن أ ح و ا ل ه م على أ ن هذه النذر لا تفيد فيه يعاندون الرسل يخالفون ا ل آ ي ا ت والله أ خ ب ر ع ل ى أ ن ه م ب ع د و ق و ه م على النار و د ع و ت ه م ل ل ه عز وجل أ ن ي خ ر ج ه م من النار ل ي ع ب د و ا ا ل ل ه ع ب ان د ة ي ع ي سليمة ص ك ي ن و ا ل ه أخبر من ا ل ن خ ر ج و ا ل ع ا د و ا لما ن ه و الى ان ي ا ل ج ن ة و ه م وكتب ا ل ل لهم ه ا ر ويعيدون ا ل ل ه ب ن م س ع و د رضي ا ل ل ه ع ن ه وفي ا ل ص ح ي ح ي ن أ ن ا ل ن ط ف حينما تكون في ا ل ر ح م وتمكث م ئ ة و أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة ي أ ت ي الملك ويؤمر ب ك ت ا ب ة أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أو سعيد هذه او ل لا تتخلى الأجل أ أن ر ب ع يمكن م ح د د إذا جاء أجلهم لا أجلهم ي سعيد خ و ن س ا ة ولا ت د د م م و و ن الرزق ح الذي كتب لك ستتحصل عليه مهما حرصت واشتديت وحاولت جمع ا ل أ م و ا ل ا ل ك ب ي ر ة لا يصل إ ل ي ك إ ل ا الذي كتب لك كذلك لا يضرك شيء في هذه الدنيا إ ل ا ما كتبه الله عليك كما في حديث ابن عباس أ ن ا ل أ م ة ك ل ه ا لو اجتمعت على أ ن يضروك بشيء لن يضروك إ ل ا بشيء كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك إ ذ ا ا ل أ م و ر مفروغ منها ك ت ا ب ة الرزق و ا ل أ ج ل و ا ل س ع ا د ة أ و الشقاء ولكن لا يعرفه أ ح د منا أ ن ه سعيد أ و ش ق ي ما في ي أحد ع ر ف هذا من ا ل أ م و ر ا ل م غ ي ب ة عن البشر الله قدر ذلك وكتبه فريق في الجنة السعير ذلك لكن وكتبه قدر فريق وفريق في في الفريق الذي في ا ل ج ن ة لا نعرف هل أ ن ت منهم أ و من غيرهم ما في واحد منا يعرف ذلك و إ ن م ا هذا علمه إ ل ى الله عز وجل ولهذا قال ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم حينما ا سمعوا ت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل هل العمل في أ م ر قد فرغ منه أ و في شيء مستعنف قال بل في شيء قد فرغ منه وسال هذه ا ل آ ي ة فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير قال ي ج ن ففيما العمل معنا نجلس مجموعة النار مجموعة للجنة إذن ما للجنة النار إذن فلا ي ع م ل ل قال لهم لا اعملوا فكل ر س و م يمكن س ر ل ا اعملوا قلت له ف ل لما قلت له والله قال ادخلوا ل واحد ميسر ج ة ب م ان ك ت تعملون م فلا يدخل م ك ن أن و ا ل ج ن ة إ ل ا بعمل هذا العمل الذي يعمله مهما عمل من ا ل أ ع م ا ل و أ ك ث ر منها هي بعينها ونفسها لا تدخل ا ل ج ن ة وانما يدخل الجنه بفضل الله ورحمته لان الله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده بدخول الجنه لان الله خلقك ورزقك وانعم اليك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى فلو اردت ان تقابل هذه النعم بعبادتك فلا يمكن عبادتك طول عمرك ستين سنه او ثمانين سنه لا يمكن ان تضم م ا م نعمه واحده من النعم التي انعم الله بها عليك ولهذا قال رسول الله لن س ل ل ا م يدخل أحدكم عمله الجنه قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه العمل منه. ولكن من بفضل إذن العمل لا لا منه بد للجنة وحينما يدخل ا ل ج ن ة يدخل ا ل ج ن ة بفضل الله ورحمته ل أ ن من فضله على عباده أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل سيئه سجلت س ي ئ ة و ا ح د ة و إ ذ ا عمل ح س ن ة سجلت ب ع ش ر حسنات الى س ب ع م ا ئ ة ضيف إ ل ى أ ض ع ا ف ك ب ي ر ة هذا من فضل الله على عباده اعمل س ي ئ ة و ا ح د ة إ ن تبت منها إن ت ت ر ك ه ان قبل أ تقع فيها خوفا من الله كتبت لك ح س ن ة إ ن تركتها ولم تعملها لم تسجل عليك إ ذ ا عملتها سجلت س ي ئ ة و ا ح د ة إ ذ ا عملت ح س ن ة بادر الملك ك ت بعشر ه هذه ا الحزنة ب أ م ث ا ل ه ا إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة وهذا من ف ض ل الله على عباده اذا وقعت في ذنب فعليك أ ن تتوب والتوبه مقبوله من العبد ما لم يغرغر اي ما لم يصل إ ل ى ا ل د ر ج ة التي لا يرجو من ورائها ا ل ح ي ا ة إ ذ ا وصل في ح ا ل ة وعرف من نفسه أ ن ه لن يقوم من مقام هذا إ ل ا ل ل م ق ب ر ة وهنا ا ل ت و ب ة لا تقبل ل ا ت ق ب ل ا ل ت و ب ة يعني وليست ا ل ت و ب ة للذين اعملوا ن ل س ي ئ ا ت حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م المسخر اني تبت ا ل آ ن ولا الذين يموتنهم كفار إ ذ ن من ارتكب المعاصي وبقي مصرا على معاصيه إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة و أ ر ا د أ ن يتوب فهنا ل ت و ب ة لا تقبل اما إ ذ ا تاب وهو معافى يطمع في ا ل ح ي ا ة يطمع في هذه الدنيا فالله عز وجل يعفو عنه ومن شروط ا ل ت و ب ة ل ا يقلاه عن الذنب الذي ارتكبه و أ ن يصمم الا يعود إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى و إ ذ ا ك ا ن ح ق و ق للناس أ خ ذ ه ا أ و ظلمهم فيعيد تلك المظالم هذه من شروط ا ل ت و ب ة لكن حتى لو كمل هذه الشروط ووقع في المعصيه م ر ة أ خ ر ى فعليه أ ن يتوب وقد أ ب ه ن ا عليه إ خ و ا ن ن ا ل أ ن ورد في الصحيح, الصحيح المسلم على أ ن العبد ما دام يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر والله عز وجل يقبل توبته ولكن الشيطان قد يلعب على ا ل إ ن س ا ن اذا تاب ثم وقع في ثم ثم فيه قال لماذا تدعي ف س ك وانت دائم تعمل ك ذ ا د ا ئ من راجئ خلاص ي ع ي بلاش ل ا من ت و ب ة ف ه ذ الشيطان من وصفة ا ومن لعبه على الانسان س الله عز وجل يقول أن العبد علم أن له رب و ل عليه ل ل والسلام له ص ا ما ة قد قفر نبيه وماذا اخر قال إ ن ي لاتوب الله و أ س ت غ ف ر ه في اليوم أ ك ث ر من سبعين م ر ة مئة وفي لفظ مرة إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ب أ ن ن ا إ ذ ا وقعنا في ذنب فعلينا أ ن نتوب وعلى المسلم أ ن يتوب دائما ويستمر يعني في ا ل ت و ب ة كما ق ا ن الرسول عليه الصلاه والسلام أنه يستغفر الله والسلام ب ر هي مثل التي سبقتها الشرك من أ ع ظ م الذنوب التوحيد وخلق ا ل ع ب ا د ة لله عز وجل هذا هو ا ل أ ص ل وهذا الذي دعت إ ل ي ه ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا ثم نهت عن الشرك الشرك بالله عز وجل الذنوب كلها يقبرها الله عز وجل ولو لم يتب ا ل إ ن س ا ن منها ومات وهو يعني مصر ع ل ى ت ل ك ا ل ن و و ب ه يجب د ان ل ي غ ف ر له أي أ ن هناك إ ش ا يخلط ش ي ا ل ن ا ر إ ل ا ا ل م ش ر ك و ا ل ك ا ا ف ر و ل م ي ن في المسلمين ا في المسلمين في المسلمين في المسلمين ا ا في المسلمين ا و الاسلام يجب ما قبله المسلم إ ذ ا وقع في م ع ص ي ة يتوب و التوبه يجب ما قبله لكن لو وقع في معاصي و مات وهو مرتكب ت ل ك المعاصي ماذا يكون حكمه في ا ل آ خ ر ة حكمه في ا ل آ خ ر أ ن ه تحت مشيئه الله إ ن شاء فعنه من أ و ل وهله ولا يعذبه فالله له أ ن يعمل ما يشاء ع ل ى ذلك الذنب و أ ر ا د الله عز و جل أ ن يعاقبه و عاقبه بقدر ذنبه ثم مصيره إ ل ى الجنه و هذا ما دلت عليه احاديث الشفاعه, أحديث الشفاعة انه ل م ت ت و ا ر ة أ لا يبقى أ ح د في النار في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن لكن الذين قالوا بتخليد العصاه في النار من الخوارج ومن يقول بقولهم مثل الاباضيه يقولون بذلك فالجماعة الذين يقولون بتخليد يدعون على أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م فتحوا الباب على مصراعيه العصاه يقول لهم ارجوكم واعملوا ا ما شئتم والجنه أمامكم امامكم ع ولكنهم لم ي ت ج ر ؤ و ا ويقول مثل هؤلاء على أ ن من أ ش ر ك او أ ن من ارتكب م ع ص ي ة ومات على تلك ا ل م ع ص ي ة يجب على الله أ ن ي خ ل د ه م في النار فإن يغفر ويغفر إن وإن دون لمن دون لمن أن أن الله ما قال هذا الله قال الله لا ما يشاء يشاء لا مطلقا وإن أراد الجنة لشركه ذلك ذلك إلى يعذبه يعذبه عذبه ذبه ثم مصيره بقدر يغفر أي أ ي أ ن ه لا يخلد في النار إ ل ا الكافر كاليهود والنصارى و أ م ث ا ل ه م والمشرك الشرك ا ل أ ك ب ر الذي يدعو مع الله غيره والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه ا ل إ س ل ا م ويبطن في قلبه الكفر وهؤلاء في الدرك ا ل أ س ف ل من النار أ ك ث ر من الكفار ل أ ن هؤلاء ضررهم على المسلمين أ ش د واكثر من ضرر الكفار الذين ك ب ر ه م ظ ا ه ر ة إ ذ ا من ارتكب معصيه هو تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء ع ذ ب ه و إ ن شاء غفر له من أ و ل وهله وعبد الله ولا تزكو به شيئا إ ذ ن الشرك هو من أ ع ظ م الذنوب ثم أ و ر د هذه ا ل آ ي ة قوله تبارك وتعالى قل تعالى أ تم حرم ربكم عليكم أ ل ا تزكو ا به شيئا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت التي ذكرها ايضا في وختمها ص ي ة عبد الله و ذكر ل مسعود, مسعود ل ل بقوله ن مسعود تعالى وان هذا خلاطي مستقيما ف ا ت ب ع و ة ما م ع ن ا ه أ و ل ا أ ن ه ل ن يقصد بها و ص ي ة م ك ت و ب ة م خ ط و م ا عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ا ل ر ل عليه الصلاه والسلام لم يوصي بشيء إ ن م ا اوصى بكتاب الله وحينما ش ئ ل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كما في حديث أ ب ي ذو ح ي ف ة وهو في صحيح مسلم هل أ و ص ى إ ل ي ك م رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال ل ا والذي برا ا ن س م ة فلقد حب وراء ن س م ة لم يصيب بشيء إ ل ا فهم يؤتيه الله عز وجل لمن شاء في كتابه أ و ما في قراب ا س ي ف هذا ه قراب السيف الغمد الذي فيه السيف فيه و ر ق ة مكتوب فيها العقل الديه والا أ يقتل مسلم بكافر يقول هذا الشيء هو المكتوب اما انه اوصى الي بشيء فلم يوصي الي بشيء اذا ا ل وصيه محمد صلى الله عليه وسلم استخرجها من هذه الايات لان في اخرها ذلكم وصاكم به ركب فهذه ا ل آ ي ا ت التي فيها الوصايا العشر التي جاءت في الشرائع جميعا أ ي كل نبي أ و ص ى بهذه الوصايا العشر فهذه الوصايا العشر منصوص عليها وتسمى الوصايا العشر فهذا ي المقصود بالوصيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام, على على والسلام لم ي و ص ي ب ش ي ء ولهذا في ق ض ي ة الوصيه ة و ن ن ب الطلاب على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي ب ا ل خ ل ا ف ة ل أ ح د بعينه لا لعلي رضي الله عنه ولا ل أ ب ي بكر و إ ن م ا جعل ا ل أ م ر ش و ر ه بين المسلمين ولكن هناك أ د ل ة تدل على أ ن ا ل ح ق ب ا ل خ ل ا ف ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أ ب و بكر ولهذا أ ج م ع المسلمون على بيعته من ا ل أ د ل ه ان ل يصلي ه و ض ابا أمر أ بكر أ ن يصلي بالناس ولهذا لما خرج أ ح د ا ل ص ح ا ب ة في وقت ا ل ص ل ا ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه على ف ر ا ش ونعرف على أ ن المسجد العجرة م ل ا ص ق ة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد الناس من ا ل ن ا ف ذ ة فلما خرج ابن ابي ز م ع أ و غيره و ق ي م ة ا ل ص ل ا ة تلفت فلم ير ى أ ح د ا أ ف ض ل عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الموجود هو أ ف ض ل الموجودين فقال له صل ي فتقدم ظنا منه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ه بذلك فلما كبر وصوته جهوى ا ليسمع سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ص و ت ه وقال يا بلى ا ل إلا أ بابك ر يا بلى ا ل إلا أ بابك ر يا بلى ا ورسول الى بابك ر فتراجع عمر الخطاب رضي الله عنه من ا ل إ م ا م ة و ت ق د م أ ب و بكر فلم تاخذ ا ل ص ل ا ة قال عمر الخطاب لذلك ا ل رجل ماذا صنعت به ي ق و لماذا ل عملت ذلك العمل أ ن ا ظ ن ي ت أ ن رسول الله عمرك بذلك قال لا والله ما أ م ر ن ي ولكن تلفت ق ب ل أ ن أ ر ى ابابك ر ل م ا ر ك إ ل ان أ ت و أ ن ت أفضل ا ل م و ج و د ي ن فالار أ مني أ ن ا وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن أ ب و بكر صلى بالناس حتى وفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم س م هناك نصا صريحا من علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن ه لا و ص ي ل ما هو هذا النص في صحيح البخاري في يوم الاثنين في اليوم الذي توفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج ع ل ي ب ن أ ب ي طالب رضي الله عنه وكان ه و عند رسول الله صلى الله عليه وسلم م ر ي ض نعرف ع ل ي ب ن أ ب ي طالب م ن ز ل ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه زوج ف ا ط م ة فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما خرج س أ ل ه الناس أ ي قرب صلاه الصبح س أ ل ه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أ ص ب ح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ص ب ح بحمد الله بارئا يعني يقول الحمد لله أ ص ب ح صحيح ف ل ح الناس بهذا عليم ابي طالب صغير السن ما عنده ت ج ر ب ة وعنده العباس ف أ خ ذ ه العباس وقال أ ن ت لا تعرف الموت في وجوه بن عبد المطلب إ ن ي أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا يقول أنا أعرف بن عبد المطلب حينما يحبرهم الموت وهذا كما يسمه الناس كثيرا يعني ص ح و ة الموت يعني علمنا بطالب ر أ ى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفا فظن على ان المرض رفعا العباس يقول لا هذه ا ل ح ا ل ة هي ح ا ل ة الموت اذا نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ن س أ ل ه ان كان هذا الامر فينا يعني الخلاف فينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الامره عرفنا ذلك و إ ن كان في غيرنا س أ ل ن ا ه أ ن يوصي بنا يعني ن س أ ل ه أ ن يوصي بنا الرجل الذي سيكون خليفه هذا قول العباس ماذا قال ع ل ي ب ن ابي طالب رضي الله عنه قال والله لن ن س أ ل ه ل أ ن ن ا لو س أ ل ن ا ه ا ل إ م ا ر ة ومنعنا اياها لن نعطون ا ن س بعده يعني لو جينا وقلنا هذا النار فينا وقال لا ليس فيكم ا ل ص ح ا ب ة لا يمكن أ ن يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي المستقبل لم يكن يعطوه ان ي ع ط و ن ف ك ا ن ه يقول نجرب حظنا مع غيرنا ثم لو كانت هناك و ص ي ة قبل هذا الوقت فقال لماذا ل للعباس نذهب ونسعله وقد أ و ص ى إ ل ي ه فهمتم ا ل ق ا ع د ة هذه يعني أ و ل ا امتنع أ ن ي س أ ل ر س و ل عليه الصلاه والسلام الوصيه ا ل أ م ر الثاني لم يقل و لماذا ن س أ ل ه وقد اوصى إ ل ي ه فتبين بهذا عن انه لا و ص ي ة س ا ب ق ة قبل هذا الوقت ثم وفي نفس ا ل ل ح ظ ة أ ق س م الا ي س أ ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ م ا ر ه حينما ط ب ع ت الشمس في نفس اليوم توفي ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا هذا الحديث في صحيح البخاري يبين لنا على أ ن ه ا لا و ص ي ة لعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ولا لغيره و إ ن م ا كانت تلك ا ل أ م ا ر ا ت ا ل د ا ل ة على أ ن البيع ة تكون لابي بكر ل أ ن ه أ و ل المسلمين من البالغين وعلي بن أ ب ي طالب أ و ل المسلمين من الشباب و أ ن ه قدم نفسه وماله لله عز وجل وهو الذي هاجر مع رسوله ا ل ل صلى الله عليه وسلم مع أن لعلي بن أبي طالب مناقب عظيمة لعلي أن أبي بن طالب ومنها انه بات على كراشي فهذا لا ينقص من حق أ ح د كلهم لهم فضائلهم ولهم يعني كراماتهم ولهم مقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كل واحد يعطى حق ولهذا حينما يسمع في ش ق ي ف ة بني س ا ع د ة وقال أ ب و بكر لعمر بن الخطاب ام دونك ابو هياك قال كيف يكون ذلك الا نرضاك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني رضيك رسول اي ل ل صلى الله ل ه ع ه وسلم لديننا قدمك إ م ا م ا تصلي بنا ولنرضاك لدنيانا بل أ ن ت احق بالخلافه فبايعه ثم أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة كلهم على ب ي ع ة أ ب ي بكر رضي الله عنه وهذا لا ينقص من علي ولا من غيره من ا ل ص ح ا ب ة و إ ن م ا كان لعلي السبق في هذا الجانب وكان مع الخلفاء حتى وكل واحد أ د ى ما عليه وكلهم رضي ا لهم ل ع ن ه و أ ر ض الرسول ه شهد م ه م صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة وجاء ترتيبهم على نسق خلافاتهم في الفضل أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا ب إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ن نجت هناك و ص ي ة ومعنى ا ل و ص ي ة هنا كما قلنا أن هذه الأمور هذه هذه الوصايا العشق الذي الحديث س ل في م عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الرديف حينما يركب الإنسان على بعير أو على حمار ويكون خلفه إنسان على على خلفه يركب يركب بعيد ويكون معه أو وهذا يدل على تواضع ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم يركب ح م ا ر ثم يردف معه شخصا اخر ولكن الكبراء لا ن يردد ك يمكن يركب ب حتى ح على ولو و فرس ما ا خ ل ف مثل هذا وسلم وقد جرت ا ل ع ا د ة في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة عن رسول الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا خلا به أ ح د أ ص ح ا ب ه وجه له السؤال ي س أ ل ه عن حاجته فكان معه صحابي آ خ ر في ق ص ة أ خ ر ى في صحيح مسلم حينما خلا به قال له ا س أ ل يعني ما حاجتك قال أ ر ي د مرافقتك في ا ل ج ن ة نسمع لقول ه وهذا ذ ا السؤال الجواب الرسول ي له الرسول س أ ما يسأل دنيا قال أنا يسأل ي أريد د أن أكون م ع ل ق الرسول ماذا قال له قال له غير ذلك قال له قال وغير ف أ ع ن ي على نفسك بكثره السجود ي ع ن ي أ على ن ي ع نفسك حتى تكون معي في الجنه ب ك ث ر ة السجود هنا في قضية أنبه إليها هذا وهو يراه معه إخوالنا الذين يعرفون ويعني أصحاب الطرد الصوفية الرجل يحب الرسول في قضية يحب أليس بعض كذلك وهو يراه. ولما جاء له م ر ا ف ق ه ب ا ل ج ن ة قال له اكثر من ا ل ص ل ا ة نجد التياني في كتابه المعروف بين الناس يقول ومن يحبني ومن يراني في ج ن ة الخلد ي بلا بهتاني يعني كثير من الإخوة يعرفون مثل هذا. التياني صاحب الطريق التيانية الذي له الورد الذي يقول ورده يعني من الورد الإخوة هذا صاحب الذي مثل يقول أضعاف له أضعاف ورده القرآن أضعاف ل أ ن ه يقول من ق ر أ هذا الورد والورد هذا في خمس دقائق كبرى ك أ ن م ا ق ر أ سبعين الف خ د م ة ويدعي كما في كتابه في الجواهر المطلوب و و ج د ا ل م بين أ ي د ي الناس أ ن ه أ خ ذ ذلك الورد مشافهه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظه لا ل ل عليه, عليه و منامه ا هذا كلامه م ك في ت ب ويقول ب هذه القصائد ا ل م ع ر و ف ة في ا ل م د ي ن يقول من يحبني ومن يراني في ج ن ة الخلد ي بلا بلدان ب س ي ح ب ه وتراه انت في ا ل ج ن ة نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذا الرجل يقول أ ر ي د مرافقتك في ا ل ج ن ة هو يحبه ويراه ه و ويؤمن به ويطلب منه أ ن يرافقه في ا ل ج ن ة قال إ ذ ا كانت في ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ما, ما تاتي بلاش عليك أ ن تعني على نفسك ب ك ث ر ة ا ل س ج و ط اذن ينبغي ل ل إ خ و ا ن الطلاب أ ن لا ينساق و ا مع خرافات هؤلاء الذين يقولون هذا القول بل هو يقول في الكتاب هذا الذي هو في كرامات التجاري يعني يقول من قدم له خ د م ة أ ي خ د م ة ولو كانت ق ل ي ل ة ي ك و ن معه في الجنه ت ب ذ ه الصورة ا ل ج ن ة بيدك ي وتدخل الناس ا ل ج ن ة ما ن ر ك يحتاج الى خ د م ة ولكن هو يقرب منه م الخدمه ة من قدم أ ي خ د م ة تكون ي كذلك ولهذا قولنا بعض ا ل إ خ و ا ن الذين كانوا في ه ذ ه ا ل ط ر ي ق ة و هداهم الله عز وجل قالوا أ ن ه م بهذه ا ل أ و ر ا د صرفون عن كتاب الله عز وجل ل أ ن ا ل ق ر آ ن كما قرات عليه الصلاه والسلام من قراه له بكل حرف ح س ن ة والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا ثم قال لا أ ق و ل أ ل ف لا م ي م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فانظر يا أ خ ي إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن كم الاحرف ا ل م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن وكم الحسنات التي ت ت ح ص ل عليها مع التدبر و ا ل ت ف ق في هذا الكتاب في كتاب الله عز وجل يقولون حينما قالوا لنا هذا الولد إ ذ ا ق ر أ ت ه ا فكانما ق ر أ ت ه بلا ي خ ت م ة إ ذ ن نختصر الطريق لماذا ن ق ر أ المصحف له كله من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه وكتاب ه أقراه ذ ا الورد دقائق وأتحصل على سبعين الخطرة في فقالوا سبعين خمس الله عز وجل وكتاب وجل الله عز وجل مطلوب من المسلم أ ن ي ق ر أ ه ويتدبره أ ويرتله أ ن ويفهم أ ن ما فيه ل أ ن ه ليس المقصود بالقراءه الهد المقصود به التفكر والتدبر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يستفيد منه إ ذ ا ق ر أ ه متدبرا له إ ذ ن نرجع إ ل ى م ع ا د معاذ قال له ر س و ل عليه الصلاه والسلام أ ت د ر ي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ا ل ص ح ا ب ة من أ د ب ه م ما ي ت ج ر أ و ا بين يدي ا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ما قال حق العباد كذا وحق الله كذا ما قال ذلك و إ ن كان عنده علم بمثل هذا أ ن حق الله على العباد نعبده ولكن لا ي ت ج ر أ ويقول بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول ك و ن ي ق ي و ر ا وليس بصحيح فقال الله ورسوله أعلم الله ورسوله اعلم ل ل ورسوله ه وهكذا كل إ ن س ا ن كل كل طالب علم كل عالم يوجه له السؤال في ق ض ي ة من القضايا وهو لا يعلم لا يجوز له أ ن ي ت ج ر ى ويقول الحكم هي كذا وكذا وكثير ن ع ل من م الشباب ج ل ه مجتهدون الله قير م ولكن الاجتهاد له محله وله شروطه تجد اللي يفتي ويقول المساله الفلانيه حلال وهذا حرام وهذا ما يجوز هذا يعني العلماء الكبار تاتي ت س أ ل ه م ويتحرجون أ ن يجيبوك و ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ل ي ه م كذلك مثل م ع ا د هذا رضي الله عنه وهو من الفقهاء من الفقهاء للصحابة ولكنهم لا يتجرا فهذا ت أ ل ي م ينبغي ع ي ي ن لنا أ ن نستفيد من هذا العمل الذي عمله م ع ا د رضي الله عنه وهو أ ن ن ا إ ذ ا سئلنا عن شيء لا نعلمه لا ينقص من قدرنا أ ب د ا إ ذ ا قلنا لا نعلم وانما نبحث حتى نجد الجواب و ا ل إ م ا م مالك رحمه الله سئل بهذا المسجد المسائلين الخمسة المسألة على مسألة سألنا للناس ثلاثة على ثلاثة وقالوا السائل لا أنت مالك قالوا للناس مالك ما أعلم هذا. يعني بالذي يعلمه الذي لا يعلمه في في ثانية يعني هذا هذا أجاب ما أجاب من فما من الإمام عدد قدر عن أنت نقص أو أو وطرك مالك هذا لا ينقص من قدر ا ل إ ن س ا ن شيئا بل يرفع من قدره ل أ ن ه إ ذ ا تجرى على الله عز وجل وقال ما لم يعلم فهذا به ا وعيد شديد نسمع للجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه و ل ان يشركوا شيئا الله عباده به حق على أ يعبدوه ولا ح د ه و يشركوا به شيئا وعرفنا أ ن ا ل ع ب ا د ة تكون بجميع الانواع بالبدن واللسان ب والقلب ب فكل عبادتك التي تتوجه بها تكون لله عز وجل ولهذا جاء في تعريف توحيد العباده توحيد الالوهيه العبارة هو إذا تكلمنا ت عن ح ي الربوبية د نقول توحيد الله ب أ ف ع ا ل ه الله الله الله الله الله الخالق الله الرازم الله المحي الله المدبر ا ل م ي ن ه ا كله نخلصه لله لقول يعني نوحده به. الله عز وجل الذي هو الذي يرزق هو الذي يميت ما في أ ح د يشارك في هذا طيب ن أ ت ي لتوحيد ا ل ع ب ا د ة توحيد ا ل ع ب ا د ة يعني عبادتنا أ ي نوحد الله في عبادتنا نصلي لله نحج لله نزكي لله ندعو الله نستغفر الله ولا نشرك معه شيئا إ ذ ن نوحد الله ب أ ف ع ا ل ن ا هذه أ ف ع ا ل ن ا أ ف ع ا ل ن ا ص ل ا ة و ز ك ا ة وحج وجراه ا ل ق ر آ ن ودعاء واستغاثه هذه كلها لجعله لله إ ذ ا لا تدعو مع الله غيره إ ذ ا دعوت مع الله غيره دعوت الجيلاني دعوت الحسين دعوت البدوي دعوت فلان ف غ ي ر ا ش ر ك ت ا يعني ما وحدت بعبادتك الله عز وجل إ ذ ا توحيد ا ل ع ب ا د ة أ ن نوحد الله ب أ ف ع ا ل ن ا كلها لا ن ع ب د ه وندعو غيره لا ندعوه وندعو غيره لا نذبح لله و ن د ب ح لغيره هذا لا يجوز والله يقول بصلي لربك وانحق أ ن ت لو قلت ا ل إ ن س ا ن صلي ركعتين لفلان ما يقبل منك يشوفه صعب لكن إ ذ ا قيل له لو ذبحت له ممكن يعني ا ف ي د ك يروح يذبح والله عز وجل قرر بين ا ل ص ل ا ة والذبح فصل ي لربك ونحر لربك قل نساله ا صلاة وماذي ا ل ر ب ا ل ل نسأل ع ا م ي ن ص ب ر ك وتعالى أ ن ن ث ب ت ن ا لعبادته و إ ط ا ع ت ه و أ ن نخلص توحيدنا و أ ع م ا ل ن ا لله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم、الله. نكمل ما الحديث بقي في الحديث. قلت الله ورسوله يشركوا شيئا هذا الحق على الله ليس بواجب ل أ ن حق الله علينا واجب ل أ ن ه خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويعاقبنا وهو اذن ل ي ي ي ب ا إذن حق الله علينا واجب أ م ا حق العباد على الله فليس بواجب و إ ن م ا هو بفضل من الله ورحمه ل أ ن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا فهو الذي كتب على نفسه هذا الحق لم يوجبه عليه أ ح د بل هو أ و ج ب ه على نفسه هذا معنى وحق العباد على الله أ ن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أ ي من لم يشرك بالله شيئا الله عز وجل لا يعذبه وعرفنا في الحديث الذي سبق ذكره على أ ن ه لن يدخل أ ح د ا ل ج ن ة بعمله و إ ن م ا يدخل بفضل الله ورحمته ولكن لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا الموحد أ م ا المشرك فالله عز وجل حرم عليه ا ل ج ن ة إ ن الله لا يغفر ان يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء إ ذ ن الحق الذي هو للعباد على الله هو الذي أ و ج ب ذلك الحق على نفسه أ م ا ما يقوله أ ص ح ا ب المذاهب ا ل ض ا ل ة الفرق ا ل م خ ت ل ف ة ك ا ل م ع ت ج ل ه و أ م ث ا ل ه م ب أ ن هناك حق واجب على الله فليس ا ل أ م ر كذلك الله عز وجل هو الذي أ و ج ب عليه هذا الحق وليس عليه حق ل أ أي ليس لأحد ح د ليس على ا ل ل ه ح ق واجب و إ ن م ا هذا من فضل الله عز و جل و كرمه م ع ا د رضي الله عنه يقول قلت افلا ابشر الناس يعني هذه ب ش ر ة ب أ ن من مات لا يشرك بالله شيئا مات موحدا فالله عز و جل يعذبه قال فلو بشر الناس قال لا لا تبشرون فيتكلون معنى يتكل انهم لا سمعوا مثل هذا يعني يتكلون على ذلك ولن يعملوا شيئا والمطلوب من المسلم أ ن يعمل أ ي أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر الناس بهذا و إ ن م ا ت ر ك ا ل أ م ر كذلك لكن م ع ا د ن ق ر أ الحديث كيف ن ق ر أ ه مع ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ م ر ه أن ل ا يبشر به والبشار ة معناه ا ل إ خ ب ا ر به جاء في الحديث أ ن هناك ح د ي ث بينت على أ ن م ن ك ت ب علما هذا س ي س أ ل عنه يوم القيامه فكانه فهم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام على أ ن ه لا مانع في وقت من ا ل أ و ق ا ت أ ن يخبر بهذا ولهذا أ خ ب ر به عند موته ت أ ث م ا يعني حينما حضرته ا ل و ف ا ة خاف أ ن ي ك س م هذا العلم يموت وهو عنده ف أ خ ب ر به ت أ ث م ا وفي ق ص ة أ خ ر ى أ ي ض ا في الصحيحين أ ي ض ا أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج هنا في ا ل م د ي ن ة ودخل في بستان وفيه بئر وجلس على ا ل ق و ف و د ل رجليه ثم أ م ر أ ب ا ه ر ي ر ة أ ن يكون حارسا ل أ ن ابا هريره جاء وحاول حتى دخل ف أ م ر ه أ ن يكون حارسا ف أ ع ط ا ه عليه وقال اخرج من وجدته يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشره ب ا ل ج ن ة أ و ل ما خرج صادف عمرو بن الخطاب رضي الله عنه فلما قال له ب ذلك القول ذهبته في صدره حتى سقط كما يقول على إ س م ه كما في الحديث ورجع الرسول ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبكي و أ خ ب ر ه أ ن عمر عمل معه ذلك العمل فقالوا لماذا يا عمر حينما دخل قال يا رسول الله لا تقول للناس حتى لا يتكلوا يتركوا الناس يعملوا فقال إ ذ ن يعني يتركهم يعملوا ف ش ا ه د من هذا على أ ن ا ل ب ش ا ر ة معناها حينما أ م ر الرسول عليه الصلاه والسلام بالبشاره ة و عارضه عمر بذلك تلك ا ل م ع ا ر ض ة أ ب د ى و ج ه ة نظره فقبل من ه ر س و ل عليه الصلاه والسلام اي أ ن ذلك ليس أ م ر ا قاطعا وأنه لا لأحد يتكلم به ولهذا أ ن ه ا يجد الذين لأحد يتكلم ب و ل ه م ع ا د رضي الله عنه علم أ ن هذا الحديث مما يحسن أ ن يبشر به ولذلك أ ن يخبر به و أ ص ب ح الحديث بين ايدي المسلمين ل أ ن معاذ رضي الله عنه أ خ ب ر به تاتما عند موته والحديث كما سمعنا أنه في